ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء لا يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.